اللهم لك الحمد حمد الشاكرين الذاكرين التائبين المستغفرين الصائمين القائمين لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين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 المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقدير وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لا إله إلا الله الكريم التواب اللطيف الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب غافر الذنب وقاب قبل التوب شديد العقاب، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب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 وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم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 اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به في الجنان الظلال وأسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم وجعلنا به عند الجزائر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 ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا اللهم اجعله شفيعا لنا وحجه لنا لا حجه علينا اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقه وقاده إلى الجنة ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ في قفاه إلى النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما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 اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند خ ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، ولثوابه حائزين، ولك في جميع أمورنا راجين، ولك في جميع شهورنا ذاكرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن كل الشرور إلى كل الخيور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك إلهنا إلهنا إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وانا خننا طايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك ولا تردنا عن جنابك ولا تردنا عن جنابك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 فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ورجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الله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 هم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات كجنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكود يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمةك نستغين فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا واجعلها لنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت تراض عنا عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالدة اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد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 أعفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك أعفو كريم تحب العفو تحب العفو تحب العفو فعفو عنا فعفو عنا فعفو عنا اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل بالحسنات ميزاننا واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين وارحم في اليوم العرض عليك ذل وقوفنا وجعلنا ممن بيضت وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا علي يا أعلى نسألك أن تجمعنا ووالدينا في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا وإخواننا المسلمين في الفردوس الأعلى اللهم وكما جمعتنا في هذا الحرم المبارك فاجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إخوانا على سرر متقابلين الى هنا الى هنا الى هنا وخالقنا ورازقنا ومولانا ليس في الوجود رب سواك فيدعى ولا ليس في الكون إله غيرك فيرجى إلى من نلتجئ وأنت العليم القادر أم بمن نستنصر وأنت القوي الناصر يا من هو للقلوب المنكسرة جابر نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تعتقنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وجميع المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم اجعلنا من موفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا من موفق لقيام ليلة القدر، فمحي عنه كل ذنب ووزر، ورفع له عظيم المذوبة واللاجر، برحمتك يا باسط اليدين بالعطايا يا منان يا من بيده ملكوت كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا واسع المغفرة يا من عم بفضله كل حي يا دائم الإحسان يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهرت الحسن وسترت القبيح نسألك اللهم أن تغفر ذنوب وتستر عيوبنا وتستر وجوهنا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 صالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون الى هنا الى هنا الى هنا وبارئنا وخالقنا ورازقنا عز جارك عز جارك أسماك ولا حول ولا قوة إلا بك لك الحمد ومنك الفرج وأنت المستعان وإليك المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل, حسبنا ونعم الوكيل اللهم منزل الكتاب و مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداء الدين في كل مكان يا قوي يا عزيز اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين وغنيمة للمسلمين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين المحتلين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم وكما جمعتنا في هذا الحرم المبارك فجمعنا في المسجد الأقصى أعزة الغافرين منتصرين منتصرين منتصرين يا ولي المؤمنين ويا ناصر أوليائك الموحدين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وحف اللهم اجمع كلمتهم اللهم اهد قلوبهم اللهم وأبعد الطائفيات والعنصريات والعصبيات عنهم واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا قوي يا عزيز ويا رب العالمين اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم, فانصرهم يا ناصر المستضعفين اللهم أدي الأمن والاستقرار والاطمئنان في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي أفغانستان. وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أطفئ عن أمة محمدين الفتن, الفتن, الفتن اللهم أطفئ الفتن اللهم أطفئ الفتن اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم حقن دماءهم اللهم حقن دماءهم اللهم حقن دماءهم وصنع موا لهم يا رب العالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك إلهنا سفك الدماء وقتل الأبريا ونثر الأشلا ولم يرحموا الكبير والصغير والطفل والمرأة والنساء اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اكف المسلمين شرورهم يا رب العالمين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 شف له وجوه الحقائق اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا ورأيا سديدا وعملا حميدا وفعلا رشيدا يا حي يا قيوم اللهم نتعه بالصحة والعافية وبارك له في جهده وعمره وعمله ووقته وصحته يا حي يا قيوم اللهم اغفر وارحم لموحد هذه البلاد اللهم ارفع درجته في المهديين اللهم اغفر لمن مضى من عقبه يا رب العالمين ومتع الأحياء منهم بالعمل الصالح وخدمة الإسلام والمسلمين اللهم وفق ولي العهد لما تحب وترضى اللهم أسبغ عليه الصحة والعافية اللهم رده إلينا سالما معافا اللهم وفق النائب الثاني لكل خير واجزه خيرا على جهوده الأمنية يا رب العالمين اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم أدم على هذه البلاد خدمة الحرمين الشريفين وخدمة المعتمرين والزائرين وضيوف الرحمن يا رب العالمين اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم وصحائف حسناتهم اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة حائزة على الخيرات والبركات سالمة من الشرور والآفات وسائر بلاد المسلمين اللهم كل إخواننا في الصومال اللهم ارفع عنهم المجاعة اللهم ارفع عنهم المجاعة اللهم اطعم جائعنا وأروض ظامئهم واكس عاريهم يا رب العالمين اللهم وفق المسلمين للقيام بواجبهم تجاههم يا ذا الجلال والإكرام واجز من بذل وأنفق خير الجزاء يا أرحم الراحمين واخلف عليهم بالخير وأنت خير الرازقين اللهم وفق رجال أمنا اللهم وفق رجال أمننا اللهم احفظهم وسددهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم احفظهم من الغلو والجفاء والإفراط والتفريط وارزقهم الوسطية والاعتدال وجنبهم مسالك العنف والإرهاب والتكفير والتبيل التفجير والمسكرات والمخدرات والتغريب والعلمان وغيرها هذا الجلال والإكرام اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء وفتيات المسلمين اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والحشمة اللهم زينهن بالعج... بالحجاب والعفاف والاحتشام اللهم احفظهن من التبرج والسفور والاختلاط المحرم وال دعوات التغريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم آدم في أرضك قيم الحق والعدل والأمن والتسامح والسلام والوئام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين اللهم وفق نا المحتسبين من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفقهم وسددهم واحفظهم من أذية الكائدين وحقق الحاقدين والحاسدين. يا رب العالمين. اللهم عليك بالمستهزئين بالشريعة. اللهم عليك بالمستهزئين بالصالحين. اللهم هدهم وأصلحهم وسددهم وإلا فكف المسلمين شرورهم يا رب العالمين. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل مكان يا رب العالمين اللهم وفق علماءنا ودعاتنا وقضاتنا وأهل الخير فينا إلى ما تحب وترضى واجمعنا جميعا في دار كرامتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا اللهم اعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وسلامة وصحة وحياة سعيدة اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين اللهم لا تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفر وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا يا رب العالمين اللهم تجاوز عنا ما حصل من خطأ أو نسيان أو تحريف أو زيادة أو نقصان واجعل دعاءنا هذا دعاء مباركا على من قرأه وحضره وسمعه وشاهده وأمن عليه وأمن عليه وأمن عليه يا رب العالمين إنك تعلم مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا نحن الفقراء إليك هؤلاء عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك فاللهم لا تفرق جمعنا هذا وفينا مذنب إلا وغفرت ذنبه إلا وغفرت ذنبه وما من سائل إلا أجبته وما من داع إلا أعطيته سؤلة وما من مهموم ومغموم إلا فرجت عنه يا رب العالمين اللهم عليك بالسحرة الأشرار وسائل الكائدين اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ورد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين اللهم تقبل منا دعائنا وصيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا دعائنا وصيامنا وقيامنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين برحمةك يا أرحم الراحمين ربنا لا تأخذنا إن سينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واعفو عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا وأعذنا من الرياء والسمعة. وأعذنا أن نؤذي أحدا من المسلمين أو نجر عليهم أذى رب العالمين أو نقول زورا أو نغشى فجورا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعل في دعائنا هذا لأحد غيرك شيئا اللهم لا تجعل لسواك فيه شيئا اللهم لا تجعل لسواك فيه شيئا وأعذنا وقعد علينا هذا المكان المبارك في كل عام وارزقنا حسن الختام في كل عام وارزقنا حسن الختام اللهم إنك تتغضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعدق رقابهم من النار اللهم فاجعلنا ممن شملتهم بالعتق من النار اللهم لا تحرمنا خير عندك بشكل السوء ما عندنا اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر اللهم ما لم تبلغ مسألتنا وما نقص على علمنا وعملنا وما قصر وضعف عنه رأينا من خير أنزلته على أحد من خلقك أو شر صرفته عن أحد من خلقك فجعل لنا من الخير أوفر الحظ والنصيب واصرف عنا من الشر كله ما لا نحذر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اختم لنا بالقبول اللهم اختم لنا بالقبول اللهم اختم لنا بالقبول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمةك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين إنك قريب سميع مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنك قلت وقولك الحق أستجب ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة ومنك الإجابة ومنك الإجابة وهذا الجهد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 اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلي على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار وعلى جميع الأصحاب والآل يا رب العالمين اللهم معنا معهم اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والخليل المرتضى نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا